121. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 122. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 123. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 124. والله ذو الفضل العظيم 125. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 126. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا 126. إن, إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 127. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قُل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ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 126. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 127. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 128. وإذا رأوا تجارة أو لهوان إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين